وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ أَتْرَسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا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 من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقولا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون